واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون فتقوى خير زاد ليوم المعاد وبها يصلح الله تعالى امور العباد ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا عباد الله ان الله جل شانه كتب على عباده ان كل امه تستبدل الضلال بالهدى وتتخلى عن خصائصها وتخجل مما باديها انها امه لا تزال في تقهطر وانحطاط وضمحلال في فكرها وقوتها وسلوكها وان مما ابتليت به امه الاسلام وان مما ابتليت به امه الاسلام الاعجاب والتبعيه المطلقه لاعداء الاسلام من قبل ضعفاء النفوس من المسلمين الذين بلغ بهم الاعجاب والافتتان بحضاره الغرب مبلغا عظيما فاصبحوا من الداعين الى الاقتداء حذوها والسير في ركبها حذو القذى بالقذى وحذو النعل بالنعل شبرا بشبر ودراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا ايها المسلمون في هذا اليوم يسعد النصارى الضالون للاحتفال بعيد رأس السنه الميلاديه وهذا العيد وهذا العيد بدا وللاسف الشديد يغزو مجتمعاتنا الاسلاميه وتعلقت به نفوس بعض مرضى القلوب وذلك بسبب ضعف الايمان في قلوبهم وتقاليد النصارى وتباع سيرهم ونهجهم في كل ما يفعلونه وبسبب الانبهار والاعجاب بحضاره الغرب الماديه الزائفه والانخداع ببريقها المخدر وبسبب الغزو الفكري والثقافي والترويج الاعلامي المسموع والمرئي والمقروء الذي يحرض على هذه الضلالات ويلفت اليها انظار الناس واسماعهم ويحرك قلوبهم لها ويثير اهواهم للاستعداد لها والمشاركه فيها ايها المسلمون تواترت النصوص الشرعيه تواترت النصوص الشرعيه على حصول الاعياد الزمنيه في الاسلام في عيدين حوليين هما الفطر والاضحى لا ثالث لهما سوى العيد الاسبوعي يوم الجمعه وانما سوى ذلك من الاعياد انما هو بدعه وضلاله سواء كان اسبوعيا ام حوليا ام غير ذلك والعصر في هذا عباد الله حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ولهم يومان يلعبون فيهما فقال عليه الصلاه والسلام ما هذان اليومان قالوا كُنا نلعَبُ فيهما في الجاهلِيَّة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدَ لكم بهما خيرًا منهما يوم الأضحى ويوم الفُطر أخرجه أحمد وأبو داود والنساء وقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم إسناده على شرط مسلم وصحَّحه الحافظ في الفتح فحصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حصل اعياد الاسلام فهذين اليومين ولها عن غيرهما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد افدلكم بهما خيرا منهما يقتضي ترك الجمع بينهما لا سيما وقوله طيرا منهما يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهليه وايضا قوله لهم ان الله قد ابدلكم لما سالهم عن اليومين فاجابوا بانهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهليه فقوله ذلك دليل على انه نهاهم عنهما اعتياضا بيومي الاسلام اذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الابدال مناسبا اذ اصل شرع اليومين الاسلاميين كانوا يعلمونه ولم يكونوا ليتركوه لاجل يومي الجاهليه وبالصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل ابو بكر وعندي جاريتان من جوال الانصار تغنيان بما تقاولت به الانصار يوم بعاث قالت رضي الله تعالى عنها وليستا بمغنيتين فقال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ام زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذالك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ان لكل قوم عيد وهذا عيدنا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فالدلاله من وجوه احدها قوله عليه الصلاه والسلام ان لكل قوم عيد وهذا عيدنا فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم كما أن الله سبحانه لما قال ولكل وجهه هو موليها وقال لكل جعلنا منكم سرعه ومن هدى أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم وذلك أن اللامه تولث الاختصاص فاذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد كانوا مختصين به فلا نشركهم فيه كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم الثاني قوله عليه الصلاة والسلام وهذا عيدنا فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى فهذه النصوص تدل على النهي عن إحداث عيد آخر فهذه النصوص تدل على النهي عن إحداث عيد آخر سوى العيد الذي شرعه الله تعالى لهذه الامه وحسب المسلم من ذلك الحديث المشهور من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهو اصل في رد كل المحدثات في الدين ومنها الاعياد الزمانيه والمكانيه فالاعياد بانواعها هي من شعائر الدين فيشملها هذا الحديث بخلاف العادات الاخرى بخلاف العادات الاخرى المقترعه كالصناعات ونحوها فانها لا تدخل في النهي بل الاصل فيها الاباحه والله اعلم ايها المسلمون وتواترت الادله الشرعيه ايضا على النهي عن مشابهه الكفار في شيء من امور دينهم ومنها اعيادهم قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون اخبر الحق سبحانه انه جعل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعه شرعها له وامر به اتباعها و نهاه عن اتباع اهواء الذين لا يعلمون وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته واهواؤهم هي ما يهوونه وما عليه المسلكون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوون ولهذا عباد الله يفرح الكافرون بموافقه المسلمين لهم في بعض امورهم ويسرون به ويودون أن لو بذلوا عظيما ليحصل ذلك وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات نها سبحانه انها سبحانه عن مشابهه اليهود والنصارى الذين تفرقوا واختلفوا فصاروا احزابا وشيعا فجنس مخالفتهم وترك مشابهتهم امر مشروع وكلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان ابعد عن الوقوع في نفس المشابهه المنهيه عنها وهذه مصلحه جليله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال احوال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم اخرجه احمد وابو داود قال شيخ الاسلام وهذا الحديث اقل احواله ان يقتضي تحريم التشبه بهم وان كان ظاهرا يقتضي كفر المتشبه بهم وبالصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعوا السنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن ونحن من حديث ابي هريره رضي الله عنه وفي قال يا رسول الله وقال جيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كفارس والروم فقال ومن الناس إلا أولئك قال ابن بطال رحمه الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم وقد أنذر فيها حاديث كثيرة بأن الآخر شر والسعه لا تقوم الا على شرار الناس وان الدين انما يبقى قائما عند خاصه من الناس فعلم ان مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما دمه الله ورسوله وهو المطلوب وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اذا تقرر هذا الاصل في مشابهتهم فنقول موافقتهم في اعيادهم لا تجوز من طالقين الا ان قال وانما الطريق الثاني الخاص في نفس اعياد الكفار فالكتاب والسنه والاجماع والاثار اي انها تدل على تحريم المشابهه لهم في اعيادهم فاما الكتاب فمما تعوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما فروى ابو بكر من خلال في الجامع باسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال هو الشعانين وهو عيد من اعياد النصارى وكذلك ذكر عن مجاهد رحمه الله تعالى قال هو اعياد المسلكين وكذلك عن الربيع بن انس قال اعياد المشركين واذا قال الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤيه او سماع فكيف بالموافقه بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الذول لا مجرد شهوده واما السنه فاورد رحمه الله تعالى حديث انس بن مالك حديث انس بن مالك السابق وفي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر ووجه الدلاله ان العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على على العاده ولا تركهم يلعبون فيهما على العاده بل قال عليه الصلاه والسلام ان الله قد ابدلكم بهما يومين اخرين والابدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه اذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه ولهذا لا تستعمل هذه العباره الا فيما ترك اجتماعهما وام الاجماع والاثار فقد صرح الفقهاء من اتباع المذاهب الاربعه باتفاق اهل العلم على عدم جواز حضور المسلمين اعياد المشركين صرحوا باتفاق اهل العلم على عدم جواز حضور المسلمين اعياد المشركين روى البيهقي باسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تعلموا رطانه الاعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فان السخطه تنزل عليهم وروي باسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال من بنى ببلاد الاعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامه فهذا عمر رضي الله عنه نهى عن تعلم لسانهم وان مجرد دخول الكنيسه عليهم يوم عيدهم فكيف بفعل بعض افعالهم او فعل ما هو من مقتضيات دينهم اليست موافقتهم في العمل اعظم من الموافقه في اللغه او اليس عمل بعض اعمال عيدهم اعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم واذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل او بعضه اليس قد تعرض لعقوبه لعقوبه ذلك اليس قد تعرض لعقوبه ذلك وان عبد الله بن عمرو فصرح انه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم وهذا يقتضي انه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموعي مجموعي هذه الامور او جعل ذلك من الكبائل الموجبه للنار وان كان الاول ظاهرا للذهن فتكون المشاركه في بعض ذلك معصيه فقد تبين عباد الله تبين ان اعياد المسلمين محصوره فيما شرعه الله تعالى لهم وان لكل امه من سكن وعيدا مختصا بهم هو من شعائر ملتهم وان الله عز وجل نهى المسلمين عن التشبه بالكافرين في اعيادهم وفي كل ما يختصون به من امور دينهم وشعائر وان هذا مما تواترت به النصوص والادله الشرعيه واجمع عليه سلف هذه الامه من زمن الصحابه رضي الله عنهم ومضى على ذلك اتباع التابعين وائمه المسلمين مسنين بسنه نبيهم صلى الله عليه وسلم مقتدين باثار سلفهم فكونوا كذلك رحمكم الله تهتدوا وتفلحوا في الدنيا والاخره بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قونها واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها المسلمون ان مشاركه الناس في اعياده تورث نوع محبه وموده وموالاه والمحبه والموالاه لهن تنافي الايمان وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوا وكونوا اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق ثم إن مشابهتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم وانشراح صدورهم بما هم عليه من باطن والمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة من العقائد الفاسدة على وجه المسارقة والتدرج الخفي قال ابن عقيل رحمه الله تعالى اذا اردت ان تعرف الاسلام من اهل زمان اذا اردت ان تعرف الاسلام من اهل زمان فلا تنظر الى ازدحامهم على ابواب المساجد ولا ارتفاع اصواتهم بلبي لكن انظر الى موالاتهم لاحداء الشريعه عباد الله ان مشاركه المسلم للكافر ان مشاركه المسلم للكافر في اعياده ليست مساله اثم ومعصيه وليست مساله خطا وزله لكنها قد تكون مساله ايمان وكفر لان المشاركه نوع من التشبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم و ظاهر الحديث يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم وهو نظير ما سبق عن عبد الله بن عمرو انه قال من بنى بعرض المشركين وصنع نيروزهم مهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامه ايها المسلمون ان مشاركه النصارى في اعيادهم لا تقتصر على الحضور فحسب بل هناك صور اخرى للمشاركه يغفل عنها كثير من الناس ومنها تهنئه الكفار باعيادهم وهذا مكر عظيم وجرم كبير لانه نوع نوع رضا بما هم عليه من الباطل وادخال السرور عليهم قال ابن القيم رحمه الله تعالى واما تهنيئتهم بشعائر الكفر المختصه بهم فحرام بالاتفاق مثل ان يهنئهم باعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك او تهنئوا بهذا العيد ونحوه فهذا ان سلم قائلوهم الى الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزله ان يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك اعظم اثما عند الله واشد مقت من التهنيه بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه وكثير وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدرى قبح ما فعل فمن هنئ عبدا بمعصيه او بدعه او كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه انتهى كلامه رحمه الله ومن صور المشاركه ايضا للمسلمين في اعيادهم ما يحصل في بعض اسواق المسلمين هنا او هناك من بيع ما يستعينون به على اقامه شعائر دينهم واعيادهم من شموع وورود وبطاقات او كتابه عبارات التهنئه على الكعكات والورود وغيرها او تاجير الفنادق او المسارح او المجمعات السكنيه ليقيموا فيها حفلاتهم وعيادهم فان هذا كله من التعاون على الاثم والعدوان والمال الذي يجنى من وراء ذلك سحت واي لحم من نبته من سحت فالنار اولابه قال شيخ الاسلام رحمه الله ولا يجوز بيع كل ما يستعينون به على اقامه الشعائر الدينيه فاتقوا الله عباد الله واعتزوا بدينكم واسلامكم واحذروا سخط ربكم ونقته وعقابه واشكروا نعمته عليكم ان هداكم للاسلام وخصكم بمحمد النبي الرحمه عليه الصلاه والسلام وجعلكم انتم مسكتم بهذا الدين واتبعتم هذا الرسول جعلكم خير امه اخرجت للناس فدينكم هو دين العقيده الصحيحه والشريعه العادله والاخلاق الفاضله ولا تذكروا بما يفعله الكثير فهم يجهلون حقيقه الاسلام اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون واعملوا بما تسعدون به في دنياكم واخراكم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين